وظل ممدود وما مسقود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ملوعة وفرش مرفوعة إنا إن أنشأهن إنشاء فجعلهن أبكارا نوربا اترى فا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سقم وحميم وظل من يحمون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 لَنَجْمَعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 لو نشأ جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أن شئتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المقوين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 تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم